يا سيل الهادي المختار يا صوت العز والإيتاء يا سيل الهادي المختار يا صوت العز والإيتاء لما أخرج أشيرا بطيره لا مخرج اشيرا بطيره يا سيقي الهادي المختار يا صافي العف ويراث يا سيقي الهادي المختار يا صاتي العز والإيثار لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا تقرأت عريخي الشعير نوى المال وغاية حسيني طلعيت من طلعيت شيء نهو الغارة الوجه فراغ يحيي الشاري ابنه ضيت من وصليت على في الكتب لبي الطلب يا رعيب عمر ونيت شجل رحيل يا يربيل ويا العائل وسبعين أخو ساو صحويت وعهد جاية تحت ما يتمي انسار ما أقبل دين له لا عار عهدت جدت يحمد من سار ما أقبل دين له لا عار واللي يحكم ديني الريح مار لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا يا سيط الهادي المختار يا صوت العذح والإيثار لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا صرختي الأم سامي بالتعب يا يا قبجها تين قديس طورت ما إلى حين كاملة طفكة ربالة بدم الشها ذاك الريس روح الطي فالي وعين امال خيري العام يا خاميص حاب الكيس يا موضي عيات وبيركر وبكل عاصور ولهل المال Atin is we ma just said he'll may dance of heart deal with me down ليصلاح الانسان لم اخرجوا اشيرا بطيرا لم اخرجوا اشيرا بطيرا يا سيطي الهادي المختار يا صوت العز والايتار لم اخرجوا رجو اشيرا بطيره يا ام ارجو اشيرا بطيره تاريخي شهيد من ذكر لا ماليك دار اليمان مين هو منقيف رمز الشهاه معي وقلم من لا ماتي الزمن رغم في وقلم يا نا يا حامن للملطف لما جبع في هذا الزمان راقمي البيح والنقاق عهدا خالفا في العاق ذي المخمض صالي العهد في ظل في مصاري الويف يا موضع كل الاسرار يا سيء في الحد حتى الاخبار يا موضع كل الاسرار يا سي فتحت الأبواب فارغته في كل زمان لم أخرج أشراطا بطيرا يا سي طويل هذه المختار يا صوت العط والاعتار لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا في حالة الهايد النبي ظنوك ومن حقق ورزي تشي الطاهير خيري الوغر هي هاد لطول وميد اعلن جيهاد وما في ضح لحلي الطبع وراد الموسى واوي العيد وحارب يا زيدي وزمرتك والغيت ريتك ويدرلنيها يا عين جيت قدم لي الماتل شربان وبنفسك تعرف قربان قدم لي شو شربان وبنفس التائف قرضا للدين ونهج القرآن لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا يا سيطي الهادي المختار يا صوت العذر والإيثار لم أخرج أشيرا بطيرا لم أخرج أشيرا بطيرا أحداث العالم شيهة قولي العهد وثورات سجلها اختارك طيب هالقلم عني الهموم ومن عهد سامها الصور يا ثورة خي اللي نسيتها وقلها الانتع بنفوس وارواح صار خيته لجل ميته والوافيته تكاطعي الناحر اعلم هالثورة يصرع ويحمل اشعار الفيوار انبع من عمقي الوجدان اخرجوا اشيرا بطيرا لم اخرجوا اشيرا بطيرا يا سيط الهادي المختار يا لم اخرجوا اشيرا بطيرا لم اخرجوا رجو أشرا باطيرا سين ما هذي القاط دم من وعلى هو على الريم زل حقيدي يرسم شعاع لي المائل متاعصي. حسن الريسع لا يشيد وصورة ما يضايل ويتريت ما مين عيت وسبيل حرم ما قيد حتى الرياضي عيقه يرديم للمال سجل يختم سجن ليقاعيده للعالم حجة وبرهان هل تسمع كل للعدوان للعالم حجة وبرهان هل تسمع كل عدوان تربته هور صان وعينا لما اخرج اشرا بطرا يا سب طيناتي المختار يا صوت العط طين يا الم